رسمت على ذرب العفاف خطاها الطهر والإيمان قد رواها رسمت بآفاق الفضيلة معلما علت النجوم بطهرها وعناها رسمت على ذرب العفاف خطاها الطهر والإيمان قد رواها وسمت بآفاق الفضيلة معلما علت النجوم بطهرها وعلاها شمخت بأزمان التفسخ والخناوة سربلت بستر في مسعاها هي درة صان الحجاب بريقها فغدا يظللها ويحمي مداها جعلت كتاب الله نور حياتها فأضاء في ظلم الحياة سراها نبع يسيل من الطهارة والتقى يروي غليل الطاهرين ندىا يروي غليل الطاهرين ندىا وسمت عال ذرب العفاف في خطاها الطهور الا بما نقدر وسمت بافاق الفضيله معلما علت النجوم بطهرها وعلاها صمدت بوجه العابثين بطهرها الماكرين بسترها وتقاها لم يغر مهجتها العفيفة ناعق نادى بسلب عفافها وحياها صوت وحذفهم بل يممت للطهر ركبه دها نفخ قلب غات لها باب وقت الهواء كي يصرف للفاسقين هواها كي يصرف للفاسقين هواها سم تعالى قدر بالعفاف خطاها الطهر والإيمان قد رواها وسمت بآفاق الفضيلة معلما علت النجوم بطهرها وعلاها نصب الحبائل في طريق عفافها حتى يواضح السفور سناها فرشوا طريق العهر بالريحان كي يثنوا عن الدرب القويم خطاها فأبت عليهم أن يفلوا عزمها فتمنطقت والله لن ينساها فتمنطقت والله لن ينساها وسمت على ترب العفاف خطاها الطهر والإيمان قد وَسَمَتْ بِآفَاقِ الْفَظِيلَةِ مَعْلَمًا عَلَتِ النُّجُومُ بِطُورِهَا وَعُلَاهَا